فعلي الشمس وعلي القمر الشمس علي، القمر علي الأفلاك علي النجوم علي اللوث علي العرش علي القلم علي الهواء علي الحجر علي الشجر علي الثمر علي الماء علي الهواء علي العين علي اليد علي صاحب الفتوحات علي القرآن علي الحمد علي يونس علي أنبياء الله علي آدم علي ونوح علي وموسى علي وعيسى علي بعد ماذا ومحمد علي وعلي محمد صلى الله عليه وعلى وفاطمه علي والحسن علي والحسين علي والسجاد علي والصادق والباقر علي والكاظم علي والرضا علي والجواد علي والهادي علي وكلهم من علي وكلهم علي وكلهم لعلي بل المهدي علي والحج علي والقائم علي الاول علي الآخر علي الظاهر علي باطن علي الفاتق علي الراتق علي الناشر علي العالم علي المسبح علي المجاهد علي المدافع علي المحامي علي الولي علي العصم علي الأمير علي النور علي الهداية علي الفتوة علي الرجل علي بعد ماذا؟ العصمة علي الولاية علي الإمام علي التوراة علي الإنجيل علي نور الله علي يد الله علي جنب الله علي الكل لعلي ومن علي وبعلي وأمر الله جبريل أن يصرخ بين السماوات والأرض لا سيف إلا ذو الفقار لا فتاة إلا علي بأبي أنت وأمي علي